أخي الكريم هذا هو الشريط الثاني الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وفي لئاس من يهد الله تعق فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن التمكين في الأرض هو أجل ما يحرده الطائفة المؤمنة لأنهم لا يحردون عبادة الله عز وجل على الخلق إلا بالتمكين ولا يكون التمكين إلا بعد التبعار ما اتى تمكين صف لأي طائفة مؤمنة إلا بعد الاستبعار ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله أن يبتد المؤمن أو يمثن قال لا يمثن حتى يبتلى فالبلاء سابق على التمثيل وقلنا أيضا انه لا يمثن إلا جيل واحد جيل فريد أظهر العبودية لله عز وجل ورحب بها ما فعلها اضطرارا ولا كرها انما فعلها بغايه الحب هذه هي حقيقه العبوديه كمال الحب لله عز وجل مع تمام الذل له ان المؤمن يقابل النص بالتسليم والرضا كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا منا قضيه ويسلموا تسليما انتفى الحرج وجاء التسليم الذي هو الرضا والتسليم مشتق من الإسلام الإسلام حقيقته تسليم ونحن الآن مازلنا في الذكرى العطرة لقصة إبراهيم الخليل مع والده تعرفون من الذي يمثل له مثل اسماعيل ذاك الابن البار الذي ارتقى إلى العبودية مثل والده نعم يمثل لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد كثتهما ايه ضربه الله عز وجل للمؤمنين لا يمكن إلا هذا الطراب الفريد والد حقق العبودية في كاملها في حذافيرها ورزق الله عز وجل الولد هذه العبودية قال إني ذاهر إلى ربي فيهدي رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام شليل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اني أجبحت فانظر ماذا ترى قال يا ابت تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وسله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان لا تزالك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وسرطنا عليه في الاخرين سلام على إبراهيم انا كذلك نجز المحكمين إنه من عبادنا الصالحين المؤمنين هذه القصه قدم لها بهذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه تعرف لماذا لتسعر بجسانة الخط وحقيقه التضحيه التي فعلها ابراهيم عليه السلام اني ذاهب يعني اني مهاجر بعدما زايل قومه واظهر لهم قبح الهتهم وما يعبدون من دون الله عز وجل هاجر واغترب والانسان يالف ويحب والمهاجر متفجر اذا لما قال لي ذاهب إلى ربي فيهدين طرت رفقة كلها وقطع رحمه في الله عز وجل فصار فوقا غريبا مع حاجة الإنسان إلى الأنيف ثم لم يرزق بولد حتى لما بشرت امراته قالت عجوز عقيم آلد وهذا بعد الشيخه اذا كبير في السن ثم فارق الانس وهاجر في الله فهو في حاجه الى الامير بعد طول زمان وبعدما هرم وكذب رزقه الله عز وجل بالولد لكنه ليس كاي ولد قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم ولما وقف يعقوب ولما وقف إسحاق قال وبشروه بغلام عليم وقال في إسماعيل حليم اقرأوا كتب الكلم التي صنبت على ظهر الأرض لا ترى الحلم إلا في العرب لا ترى الحلم في الأعادل تفرّد العرب بالحلم كثة أصيلة في أبيه اسماعيل وانتقلت إليه الجميع كل كتب الحلم وكل تقص الحلم والشؤدة لا تراها إلا في العرب خليل الحلم يظهر الصفات جميعا ويغطي على العين والغضب يضيع جميل الصفات ولذلك لما جاء وصل عبدالقيم الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معهم الاشد وهو رئيس الوصل وعظيمهم اول ما وصلوا تركوا رتائبهم وهرعوا جميعا الى النبي عليه الصلاة والسلام بجناس الاشد الذي هو سيدهم وهو اولى بالتعظيم وهو اولى ان يخدم ولا يخدم فتوجه الأسج إلى الغوافل فعقلها جميعا ثم ذهب إلى رحاله فغير سياده وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف هذا المشهد فقال من هذا فيكم قالوا هذا سيدنا سيدكم ويحفظ ويعقل ورحفظكم يا له بالحلم وتواضع فقال له يا أسد ان تيك لخطلتين يحبهما الله الحلم والاناء ان الله يحب الحلم لا تمضي دعوه في الناس الا لحلم واغضاء ومدراء الحلم زين والجهل شيء غلام حليم يعني مصدر المرء على حبه، فولد به صفة زميلة هي جماع الخير كله واتى بعدما كبر وشاع والوزن اذا كبر ولم يولد له تعلق بالولد اتأل الذين لم يرزقوا بالولد الا بعد كبر عن مدى حفظهم وتعلقهم بالولد جاء الولد بعد تقاول الأزمان وجاء حليما ليس أبعا حليم حبيب فقال آلت به يؤلف غرغتي ويزيل وحشتي لا في يمان ومورة متفرد قال إني ذاهب إلى ربي سيهديه بللل جاهه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعر يعني صار غلاما ياسعا ينتفع به إنك تنفق على ولدك وترعاه حتى يشد عن الصوت ويبدأ الولد في رجل الجميل هذه الثمرة التي ينتظرها الوالد من الولد اذا وصل الى هذه السن فلما بلغ معه الفعد اي بلغ مشعر الرجال وصار شابا يافعا قيل له اذبح ولدك الذي تعلقت به والذي ملأ حياتك والذي ازال وحشتك اذبح هذا الولد ارجو ان تستحضر جسامة الموضوع اجدح ولدك مع كل هذا الحب وهذه الاثره مع ما قصر عليه الوالد من محبة الولد عموما محبة الوالد للولد هو مجبور على حبه رغم انسه برغم فساد الولد وطول لسانه وسوء ادبه اللي انه مجبور مغلوب لو لم يغنب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد. لكن مسبوع يمرض الولد مرضا قال الأخذاء ميش أرح نفسك ومع ذلك يبيع الوالد كل ما يملك وفي كل مرة يأتيه التخير هو ميش أرح نفسك ومع ذلك يتعلق باي بسيط امل اخر الامال التي يتعلق بها يقول لنفسه ان الله على كل شيء قدير لعل الله ان يشفيعه ولا يزال جادا في ادخار نفسه وانفاق ما جمع طيله حياته ثم يموت الولد ولا يندم انه صار فقيرا وانفق ماله كله ومات الولد بجلاله الولد فانه قد يقتل والده ليته واذا مرض الوالد وقال مرضه فبشر الولد وقال الله يريحك ربنا يريحك كيف هان عليك ان تقول هذه العباره قال ما لم تملك الا الكلمه كل عافاه الله يا اخي كل شفاه الله لماذا تريد ان يموت نحبة الولد للوالد تكلم ذكرات نحبة الوالد وهذا موجود عند الناس جميعا فإذا انضاف إلى هذا الأصل الاصيل هرم وكبر ثم الولد يستحق الحب لجميل النعوش التي فيه ثم هذا الوالد بعدما شاء ك... ينتظر ان يكون الولد قدمه ويده وعينه ورزه إذا ضعف عن الكسب سعى عليه ولده اذا عمي بصره اخذ بيده ولده ففي هذه السن التي ينتظر الوالد فيها الحقاد قيل له اذبح ولده لم يقل يا رب انا الوحيد لم تجد غيره كما يقول الجهل المتطاولون على الله عز وجل لم تجد غيري فتبتليه ماذا فعلت يا رب ماذا فعلت تتعلم إذا تطايرت الصفة ماذا فعلت أحفاغ الله ونسوه يفعل الزند العظيم الذي تهدد له السماوات والأرض ثم يقول أنا ماذا فعل يسب دين الله عز وجل جهرة ثم تترسل الله العظيم ويتصور أن الأمر مضى ثم إذا أصابته مصيب يقول ماذا فعلت يا رب ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما كرت على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم لا تقل ماذا فعلت فإنك فعلت الكثير الكثير وواسعك عفو الله وحلمه لازلت أيها العبد تركل في المعاصي وتفعلها ربما لابدت المعصيه قبل ان تاتي الى هذا المسجد فلا تقل انا ماذا فعلت تخضع نفسك فانك لا تستطيع ان تخضع الله عز وجل لكن هي طبيعه عبوديه طبيعه طبيعه المحب الذليل لله عز وجل يتلقى امره بالرضا ورؤيا الانبياء حق قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح والنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الانبياء حق وهي وحي لذلك جزم للحكم اني ارى في المنال اني اجزحه فانظر ماذا ترى وفي قراءه حمزه والكسالي فانظر ماذا تري ولكل قراءه معنى انظر ماذا ترى ليس هو عرض التكاليف الشرعيه على الولد ثم أخيره يسعى او لا يسعى لا ليس الامر كذلك انما مشاركه الولد في اتخاذ القرار ورفعه الى هذا المستوى مستوى العبودية امر ضروري شارك ولدك في القرارات الجسيمة الخوية اذا آنت منه حلما فان الحلم قرين العقل لا تجد أبدا عاقلا إلا حليما ولا حليما إلا عاقلا فتتان متنازمتان كالحياء والإيمان هل في الولد عقلا ورشدا ارفعه إلى هذا المستوى انظر ماذا ترى وهذه مقدمة للحكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوةً وروا بغيرها الا في غزوة تبوت ثم الغزوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفراً بعيداً ونفاذاً وحرا شديدا فقال للناس ذلك ليأخذوا غزوه غزوة إن المتاجعة تفتد عزم القلب فلا تجعل الولد يفاجا بالقرارات القويه قد يقبله اذا انفسخ عزم قلبه اذا بوضك اسماعيل بالزج ربما انفسخ عزم قلبه وبكى فاحترق قلب والده عليه انما يمزج للحكم القوي حتى يتقبل وينبغي على المبكي ان يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبه التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالوضع ولذلك تجد قصه يحيى قبل قصه عيسى عليه السلام في القران الكريم لان قصه عيسى مدهشه يولد بغير رجل يعني يولد بغير ابن، لا يكاد الناس يصدقونها فمهد بولاده يحيى رجل سبيل وامرأة عاقل جرت العادة لا تلد هذه المرأة تسعون عام لا تلد وصار قانونا عند الناس أن المرأة إذا وصلت إلى سن الخمسين لا تلد وقد يشد بعض حالات في سن الخمسين لكن في سن التسعين لا تلد جزما وصار هذا معروفا عند الناس فإذا ولدت امرأة سنها تسعون عاما ضرب الناس كفا بكف واستغرب لكنهم سرعان ما يكلموا ان الله على كل شيء قدير فاذا ولد ولد بغير اب يندهس الناس ايضا ويضرب كفا بكف وقد يقولوا تعجبهم لكنهم يكلمون للامر فمهد الله عز وجل للولادة تعييك بذكر ولادة يحييك وهكذا خرارات الجسيمة لابد لها من متهيئة حتى لا يؤخذ المرض على جروة فينتزق عزم قلبه ده معنى انظر ماذا ترى لم يخيره في الأمر يا بني إن الله خرض عليك فلا انظر ماذا ترى يا بني أتصلي أم لا تصلي لا. ليس الأمر كذا اما القراءه الاخرى قراءه حمزة و وهي من القراءات السبع المتواتره قال فانظر ماذا تري يعني يا بني اذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك لا تري الله من نفسك الا خيرا فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاشتراك هل الله من نفسك خيرا انظر ماذا تريدك قال يا أبتك ما تؤمر ستجدني ان شاء الله وهذا فيه دلالة على انه له حفاظه كله حفاظ عاقل رسيلي رسيلي يا أبتي يا أبتي ونفذ أبتي نفذ كن مليء بالحميل يهز المشاعر يا أبتي لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحمل حلب والده يا أبتي إني جاءني من العلمانا يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد السيطان كرر يا أبتي كثيرا من قوي مشبع مش بعد وكان هذا اللفظ كفيلا أن يهز معاقل قلب الوالد الولد الرشين العاسد يحز على والده أن يغزى لو أن والده أرسله إلى معركه ليموت أو أن هذا الولد قتله آخر لهان الخطب لكنه كان شديدا أنه هو الذي هنا انتصف الشريف. أنه هو الذي يزبعه بيده وهذا مما ضاعف البلاء على إبراهيم عليه السلام ألم يقل الله عز وجل لنا إن إبراهيم كان أمة كان أمة رجل واحد كان أمة جمع كل الصفات التي نفرها الله عز وجل في العباد ان ابراهيم كان امه قلبه مطعم بالعبوديه لما قيل له ضحك يا عز ما تملك لم يتربك ولم يتلجلج وهذه طبيعه العبد كما قال موسى عليه السلام لما ساله الله عز وجل وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم على اثري اما انا فسبقتهم وقاربت الخطر وعزمت إلى رب لترضى في طبيعة العبد يشعر بلقاء من يحب اننا نرى في دنيا الناس ان الرجل اذا ضرب له موعد مع امراه يحبها دفتر على جناح الشوك وكل ثانيه ينظر في الساعه يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان 3 أربعة عشرة ثم ينصرف وكأن الوقت مضى بغاية الصباع دقيقة واحدة هي التي مرت هذه طبيعة المحب فكيف لا يبذل ابراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل ما ولده ان يبذله لله عز وجل لماذا تعرقل خفى ولدك الى الله عز وجل نحن في جمال الفساد يريد الولد ان يتقرب شكرا واحدا لماذا لا تكن والدا ضارا فتدفعه ولا تعرقله احمد الله انه مستقيم ان المعصيه مثلثه جدا لو ولدك كان منحرفا وأزمن سمن الهلوين الفتاين تدفع كل ما سمن وتطلب شفاءه استقامه الولد في هذا الزمان نعمه عظيمة جدا أنعنها الله على الوالد لماذا ايها الرجل العاقل فتصف ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم شبرا فيعفي لحيته مثلا فإذا بالوالد المهزوم يقول له ما دقي إلا اللحية وانت فعلت كل شيء لأفتهم الليل أولا احفظوا القرآن اعرف فين ثم أعشي لحياتك طيب هو لا يستطيع أن يفعل الآن إلا ذلك لماذا تصدق لماذا تصد؟ هذا درس للآذاء لو وصل الامر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد فان لم إلا يمس الان مات غدا فليمس في الله عز وجل فكيف اذا لم يصل الامر الى حد الموت اذى بسيط خفيف يمكن ان يعتمد البلاء والجنه قرينان لا ينسبك البال طريق الله عز وجل عن البلاء ابدا إن ورقة ابن نوح لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك إذا لأن نصرا مصرا مؤذرا يا ليتني فيها جزع أي كنت شبابا يوم تنفى اذ يخرجك قومه فقال عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوني وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحق الا أداة الاستثناء اذا سبقها حرف نفي مثل ما او ام او لا فتفيد حصرا المعنى ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا هذه ما ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عذي يعني هذه لا لابد لها من العداء تعرفون حياة القلب تكون بالنحل لا تكون بالراحة والزعف لا يقوى القلب إلا بالنحل وهذا شيء عجيب القلب ملك البدن وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاء إن الرياح إذا استدت عواصفها فليس قومي سوى العالي من استدري فالبلاء قريب قدر فلما كنت فاضلا انتظر البلاء هذه سنة ربانية لا تتخلص ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوضه فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى الا بالفتن والابتلاءات مبهر ايه من ايات الله انما الراحه والدعه هي التي يبحث عنها الجوارح انما القلب لا يحيا الا بالمحن ولذلك فللذين ابتلوا والذين لم يبتلوا الذي ابتلي صار قلبه قويا جريئا والذي لم يبتل اثير الراحه والدعه فيخشى ان تذهب منه فهو جبان ضعيف عزم القلب ولهذه النكته حدد الله عز وجل البلاء على الانبياء وعلى الامثل فالامثل كلما زاد فضله كلما زاد بلاؤه فابراهيم عليه السلام زاد فضله فعظم بلاؤه بذبح كذبه الكذب ثم مما يضاعف البلاء انه هو الذي يذبح ومما يضاعف البلاء ان الولد حليم خسارة أن يزلح نسي هذا الولد قال الولد يا أبا تفعل ما تؤمر أيها الوالد ولدك امتداد لك وولدك في صحيحة اعمالك إذا لم يرضك والدك على العبوديه لله فرد ولدك فاجبر تبطير والدك إن الولد امتداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كهبه وولده من كهبه قال يا أبا تفعل ما تؤمر وهذا من جميل حصاب الولد وعقله وفنال حلمه تؤمر يعني هناك جهة آمرة كأنه قال أنا أعلم أن الأمر لو كان إليك ما فعل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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال يا دفع الماسؤمه ستجدوني إن شاء الله ان شاء الله استثناء ومن استثنى في حالته لم يحمد ومن استثنى في حالته لم يحمد إذ أن الله عز وجل لم يشأ فمن كمال عقل الولد وكمال حلمه وهو مقدم على هذا الخطب الجليل يقول تتجنون ان شاء الله من الصادرين العلماء لهم كلام من التبيه هل هو إسماعيل ولا اسحاق والراجح من أقوال العلماء أنه إسماعيل لأن اسماعيل هو الذي كان مع أبيه في مكة متى كان إسحاق بمكة كان مع أبيه ثم إن الله عز وجل بعد ذكر هذه القصه ذكر امتنان الله عز وجل بإسحاق فلا يتصور أن يكون الولد الأول إسحاق والثاني إسحاق أيضا الراجح عند العلماء المحققين أن الذبيح هو إسماعيل ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل لما ذكر اسماعيل قال وزك اسماعيل وليس عود الفتن وكل من الصابرين والصبر هو احتمال النفس الكد والصبر هو ثبات باعث الدين اذا اعتراه باعث الشهوات والصبر لا يكون الا على مصيبه اين مصيبه اسحاق فتجدني ان شاء الله من الصابرين ولما وصفه في موضع اخر وصفه ايضا بالصبر فدل على انه اسماعيل واذكر اسماعيل وليتعود الكتل وكل من الصابرين الاستثناء من كمال حسب الانسان حتى في الحج حتى في العمره يستثني او يفترق لو ان رجلا لبك احرامه وتوجه الى الحج او الى العمره فحبك ولم يصل يتحلل ويفزح الهج لكن لو انه اشترط على الله عز وجل يتحلل من احرامه اذا عجز عن الوصول بلا جد والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ذلك فقال للمرأة قولي اللهم محلي حيث حبستني حيث حبستني فذاك محني لا افارقه لا عينه لي فلذلك استمتع الذي سرق بعدم الذبح اما الذي قصر في الافتراق فيلزمه الذبح اذا تحلل ولم يصل الى النصر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله هذا من ثمان الفكل ادركه الغلام الياسع الذي شب عن الصوت او كاش فلما اسلم اسلم من الاسلام والاستسلام لا يذوق المرء طعم العبودية اذا كان سريفه في شركه العبادة خائما يشقى رجل ملتجن وامراته غير ملتجن يشقى الرجل احد شقائه ساقط امرأة ملتجن وزوجها غير ملتجن تشقى هذه المرأة لا يستمتع الرجل بالعبادة ولا المرأة بالعبادة الا اذا كان جميعا على مستوى واحد حتى وليا شركه فإذا قال احد الاطراف سقطت هذه الشركه كلها ما تزوج الرجل الا ليكون عبدا مع امراته ايها الرجل حملك سخيم وخطبك جسيم اه لو كنت وحدك وسئلت وحدك لهان خطبك انما بعد ان تفرغ من سؤال نفسك واخذت الزوجة النهائية تسأل عن امرأتك ثم تسأل عن ولدك فردا فردا امرأتك لا تصلي انت المسؤول امرأتك لا تصوم لان تذكر قدرت على الحج ولم تفعل انت المسؤول تأخذ وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد كلكم راع وكلكم مسؤول يا أيها الذين آمنوا فو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فلما أتلم وسنهوا للجبيل سنهوا للجبيل أي فرعه وأكفه على وجهه في قول قتابة وفي قول مجاهد وغيره اضجعه على جنبه وناديناه اي يا ابراهيم قد صدق هذه الايه رد على المرجئه الذين يقولون ان الايمان هو السلمة فقط نقول كذب الايمان كلمه وعمل المرجئه فرقة مبتدعة تنكب إلى الإسلام إنما سميت بهذا الاسم لأنهم ارجاء العمل عن مسمى الإيمان عن حقيقة الإيمان أرجاء يعني أخرى وأخرى وآخرون مرجون لأمر الله أن يؤثروا حتى يحصل الله فيه فالإيمان عند جماهير أهل السنة قول وهي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وعمل الإيمان قول وعمل هم قال الإيمان قول فقط وأخر العمل فلما اخروا العمل وأرجعوه ثم مرجع فمن قال عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يبتل ولم يصم ولم يحز ولم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر ما فعل شيئا قط فهو مؤمن كامل الايمان وهذه بدعه قبيحه وكثير من الجماهير مرجاه تعرف لماذا هم مرجاه يفعل الذنب ثم يقول ان الله غفور رحيم. لا يفعل شيئا ويكون على قلب أبيض زي اللبن الحليق. قلب أبيض. ولم يفعل شيئا يغتسل. هذا أخر العمل. ظن أنه بمجرد أن يقول الكلمه قرر من كامل الإيمان ذا إلى الجنه لا ليس الإيمان هو الكلمه انظر فلما أسلم. وسله للجبيل وامسك بالسكين ويريد ان يذبح هذا كله فعل ما هو قول فقط اسلم هذا فعل وسله للجبيل هذا فعل وبيده السكين ويهم بالذبح هذا فعل فلا يكون العبد مصدقا الا اذا قرن الفعل بالقول فإذا قال الخول من الفعل لم يكن مصدقا أبدا ولا ينتفع بهذا الخول حتى يقرن الفعل إلى الخول هذا مما يستفاد فلما أسلم وثيناه للجبيل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق استخدم الأدوات ومض فعلا في الامر فقال له قد فضلت الرؤيا إما كذلك نجد المحسنين ابحث عن لفظ المحسنين في القرآن الكريم فراه في الغالب يأتي بعد نحن وسورة يوسف سورة مسعنة بالإحسان وكرر هذا اللفظ فيها كثيرة لفظ المحسنين وإحسان مقربة هذا اللقب إذا تعملتها في القرآن كله في السياق وجدتها تساق في البلاء والنحم في الغالب لأنه لا يخرج منتصرا من البلاء إلا المحسنون أليس الاحسان هو قمة هذا الدين وديننا إسلام وإيمان وإحسان وعرّف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ان كذلك نذل المحسنين ان هذا هو البلاء المبين من اعظم البلاء ان يذبح الوجل ولده الأثير الحديث فلما اخذ مرضعه مستبشرا مزعما لأن الله عز وجل علمنا أن الولد لم يكن في قلب إبراهيم وأن قلبه لازال خالصا لله عز وجل ما تركه فيه أحد لا ترطي قلبك إلا لله الملك لا يكون إلا من حظ الملك هذا القلب الذي هو ملك البدن لا يكون إلا للملك فلما أقدم ابراهيم بهذا الفتر وهذا الرضا على ذبح ونج بغير تردد علمنا أن قلبه كله كان لله عز وجل فلم يضف إلا صورة الدم واللحم فقط فيضني عن هذا الدم واللحم ذبح من دم واللحم يضني عن صورة الدم واللحم بعد استقامة القلب دم ولحم لذلك قال وفديناه بذبح عظيم إذ لم يبق إلا صوره الدم واللحم ثم كانت العاقبه وتركنا عليه في الاخرين ذكرا وثناء عاصرا فلا يجيء رجل من المتاخرين إلا يذكرهما بخير وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصراتنا في أمرنا وتجدح لنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قيل الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربي آسي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من جساها أنت وليها ومولاها اللهم ارسل لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم لم تنتهي المادة بعد نرجو موصلة الاجتماع على الشريط التالي